بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> اِذَا دَمْتُمْ فِي وِرْدٍ why even do pain so jira why even long so world we learn why even do وُشُوقٌ نُورٌ وَإِذَا تَمَّ أَنْقَشَهُ وَإِذَا الْجَحِيمُ تعرت وَإِذْ تَنَجَّنَ نَسُوءُ الذِّلَّةِ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِ فَاسْتَعَمَتْ نَسُمَّ Vi pu ein Thevil What? وَلَنْ قَانِتَ رَأْيُهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الظَّالِمِينَ غَائِبٌ وَلَمْ يَجُدْ وَقُمْ بِشَيْءٍ إِنْ هُو إِلَّا ذِكَّرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيرٌ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 ليلس القدر خير من ان في شمر تنزل بالمدى